فَقَدَ دَاءُ ظُلْمَهُ وَزُورَةٌ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَأَ عَلَيْهِمُ كَرَاتَهُ وَأَصِيلَ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي عَلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ فُورَ الْرَّحِيمَ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 انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء دعل لك خيرا من ذلك دنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك خصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعهيرا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 قل أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ دَنْتُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعِيدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ دَزَاءَهُ وَمَصِيرَهُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْؤُولًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِهَا أُولَئِكَ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّابِئِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَمْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءِ أَوَلَكِمْ مَتَّعَتَهُمْ وَأَبَى حتى نصر الذكر وكانوا قوما بورا، فقال كذبوك بما تقولون، فما تستطيعون نصر، فوَلَا نَصْرَ وَمَن يَظْلِم مِنْكُم نُذِّقُه عذابا كبيرا.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 وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْوَقْعِ الْمُبِينِ وَإِذَا الْمَلَائِكَةُ تنزيلا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 وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهدورا وكذلك جعلنا لكل نبي نعلوا من المدرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا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 وَقَوْمًا نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا عَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّصِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَرُنَا تَكْبِيرًا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 وَدَعْلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَقًا وَحِدِرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَدَعْلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَظُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِير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 ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزهر وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا